يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدريك ما سجين كتاب مركوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أسيم إذا تطلع عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا برّان على قنوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم على ربهم يومئذ لا محجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرال لفي عليين وما أدريك ما عليون كتاب مرتوم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 ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجربوا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مر بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَّا إلَّا ظَالِلُونَ وَمَا أُمْسِنُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْقُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَغْضُونَ أل ثوب القفار ما كانوا يفعلون